ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ا للعلوم ر الاسلاميه ي ك ذ ر ه م ي أ ك ل و ا و ي ت ت م ع و ا و ي ل ه ه م ا ل أ م ل ف س و ف ي ع ل م و ن و م ا أ ه ل ك ن ا من ق ب ل ه م فسوف ي ع ل م و ن و م ا أ ه ل ك ن ا من ق ر ي ة إ للعلوم ا و ه ا كتاب م م ا تسبق من أمة أ ج ل ه ا وما ي س ت أ خ ر و ق ا ل و ا يا أ ي ه ا الذي ن ز ل ع ل ي ه ا ل ذ ك ر إ ن ك بالملائكة لمجنون لما تأتينا إن ى كنت موسوعه النابلسي وما للعلوم ا الاسلاميه قبلك اسماء ل أ و ن الله م من ر س و ل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 لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وما, وما انتم له بخازنين و إ ن ا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين و إ ن ربك هو يحشرهم إ ن ه حكيم عليم ولقد خ ل ق ن الهدى ا إ ن س شركه دعويه م ي ر ر ب ح ي ن ذات مضمون ا ربك ل ت م ا ئ ك ة إ ن ي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 ل اسماء ي م ه ف ي نصب الله هم منها بمخرجين نبع أني أنا عبادي ا غ ف و ر ا ر ح ي م وأن عذابي و ا ل ع ذ ا الأليم ب و ن ب ى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 قوم مجرمين الى آل ا ل ل و ط إ ان المنجوم ه اجمعين ا ل ا مراه أ قدرنا الى ا ل ي ن ف ل م ا ج ا ء اللوطين المرسلون قال انكم قوم كروون قالوا بل جئناك بالحق فلا قال بل قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ي م ت ر و ن و أ ت ي ن ا ك بالحق و إ ن ا لصادقون فاسر ب أ ه ل ك ب ق ط ع من الليل واتبا ادبارهم ولا, ولا يلتفت منكم أ ح د وامضوا حيث تؤمرون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 ق ا ل و ا أ و ل م ن ن ه ك عن العالمين ق ا ل ه ؤ ل ا ء م و خ ذ ت ه م النابلسي ص ي ح للعلوم الاسلاميه ر ة ن س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 ولقد كذب أ ص ح ا ب الحجر المرسلين و آ ت ي ن ا ه م اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين ف أ خ ذ ت م الصيحة فما ما مصبحين أغنى عنهم ك و ا ي ك س ب و ن و م ا خ ل ق ن ا ا ل س م ا ا و و ت ي للعلوم الاسلاميه اسماء ص ف الله ا ل ح س ن